وشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير حامد وافضل ذاكر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميمين كلهم لدين الله ناصر والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد المتكرر أما بعد فوسيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله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 ومن علامة عراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه، واختلاف المسلم مع صاحبه لا يبيح عرضه، ولا يحل غيبته، ولا يجوز قطيعته، وقد قالت العقلاء إن الآراء للعرض لا للفرض، ووجهات النظر للإعلام لا للإلزام، وفرق الحكمة.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 ويساء التفسير وتجاهل الحقائق والواقع أيها الإخوة إن أضرار التعصب وخسائره ومساوئه قد سودت صحائف التاريخ قد سودت صحايف التاريخ وكمواجهة الأنبياء عليه مسلموا عليهم السلام والمصلحون من عوائق في طريق هداية الناس ويساحة البشرية وقائد ذلك ورائده التعصب وقد قال إمامهم ورائدهم إلى النار ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بسبب التعصب سفكة الدماء وضاعات الحقوق وفشى الظلم في التعصب هدر لطاقات الأمة عجيب بل هو من أعظم معوقات التنمية فإذا دخلت العصبية خطط التنمية فقل على أهلي السلام وسواء في ذلك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 العدوانية والكراهية والانكفاء إلى الفئات والانحياز إلى الجماعات ومن ذلك الغلو في الأشخاص من العلماء والمشايخ والكبراء ورؤساء المجتمع ومن أعظم الأسباب وأكبرها إثارة الخلافات المذهبية والنعرات القبلية والتمايزات المناطقية والإقليمية ومن ثم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 اسقاط الحاضر على ذلك الماضي غير المجيد والشريف، وهذا المسك وهذا المسك المنحرف يستنزف القوى، ويهدر الطاقات، ويفرق الأمة، ويشتت الأهداف، ولا ينتج إلا عصبية مقيتة، وتوجهات متطرفة، ومسالك مغلا في الغلو، ضيّح المجتمع من أن يجتمع على مودة ورحمة وأخوة، ومن هنا. تذهب ريح الأمة وتستباح بيضتها وتفتح الأبواب سرعة للأعداء يدخلون عليها من كل باب طعنا في الدين وغمطة للمكانة ونهبا للخيرات وتقطيعا للأوصال. ومما يلفت النظر مع الأسف أن بعض القنوات الفضائية وأدوات التواصل الاجتماعي تتبنى مثل هذا بقصد أو بغير قصد في طروحات.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 وهل يكون جنين في بطن معين يخل يخلق أو يخلق نسبا أشرف من نسب وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه ويقول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته لا يأتين الناس بأعمالهم وتعتون بأنسابكم متفقون عليه ويقول لابنته فاطمة وهي بضعة منه وسيدة نساء العالمين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 أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية فواه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء أوفى وأن إلى ربك المنتهى نفع الله وإياكم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 وغير الانتماء المذهب وغير حب الوطن فهذه سنة الله في خلقه إذ جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا وحبب إليهم أوطانهم وديارهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولكن العصبية التعصب الباطل وغمط الحق والانحراف عن العدل والإقرار عن الظلم والعانت عليه والمفاخرة به من أجل القبيلة أو المذهب أو الفكر أو المبدأ أو التراب، فما نقلت الخرافات؟ فما نقلت الخرافات والعادات السيئة والتقاليد المذمومة إلا بسبب العصبية والتعلق المذموم بالأباء والأجداد، وكلما تلاشت العصبية من الفرد والجماعة تعامل الناس بحكمة وعقل. وعدلٍ وهدوء ورحمةٍ وديانةٍ صحيحة وبنبذ العصبية سوف يزول كثير من أسباب الخلاف والنزاع ويعيش المجتمع بطمأنينةٍ ومحبةٍ وخوة والمجتمعات تنهض على دعائم الخير والصلاح والتقوى لا على مزاعم الانتفاق الأجوف والعصبية العمياء ألا فاتقوا الله رحمكم الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله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 وشدوا العزم على استقامة فكم من مؤمل أصبح رهين القبور فيا باغي الخير يقبل ويا باغي الشر يقصر ولله اعتقعوا من النار فآلوا الله من أنفسكم خيرا هذا وصلوا وسلموا على الرحمة والنبي والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله وهو القائل والصادق في قيله قولا كريما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 وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة يجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا الدين وعنا معهم بعفك وجودك وفضلك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزل الإسلام والمسلمين اللهم أعزل الإسلام والمسلمين اللهم أعزل الإسلام والمسلمين اللهم أعزل الإسلام والمسلمين أعز وأذل الشرك والمشركين وأخذ الطغاة والملائده وسائر أعداء الملة والدين اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع إذاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووافقه وولي عهده وإخوانه وعوانه لما تحب وترضى وخذ بين واصيهم للبر والتقوى اللهم وافق ولا أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى وسنة يا رب العالمين اللهم واصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم وحق اندماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم وكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعيدهم من الشرور والفتن ما ظهر منها ووطن اللهم منصر جنودنا اللهم منصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم سجد رأيهم وصوب رميهم واشتد أزرهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم وربط على قلوبهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم أيدهم بتايدك وانصرهم بنصرك اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في اهلهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء اللهم يا ولي المؤمنين اللهم يا ولي المنيين وناس المستضعفين انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بورما وفي افريقيا الوسطى